اسم الله عملك يا آدم وهو المفعل معه هو الاسم منصوب أحسنته هو الاسم منصوب الذي يذكر بيانا لسبب لا هو الاسم منصوب الذي يذكر لبيان من وقع من فعل معه الفعل أحسنته فقول الاسم ماذا خرج به عبد الرحيم الفعل الحرف والمنصوب والمجرور نعم والمرفوع فلا تكون من هذا الباب وقوله الذي يذكر بيان أو لبيان من فعل مع الفعل بقية المفاعين فإنها لا تذكر أجل هذا فالحاصل أن المفعول معه يذكر بيان الذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها فهذا الغرض من الاتيان بالمفعول معه أنك تأتي به لبيان الذات التي فعل الفاعل الفاعل الفعل معها أي الفعل بمصاحبتها جاء الأمير والجيش والسوى الماء والخشبته، فالجيش مفعول معه لأنه يذكر بياناً للذات التي فعل الفاعل الفعل بمصاحبتها وهي الجيش هذه الذات فعل الفاعل وهو الأمير الفعل الذي هو المجيء بمصاحبتها لماذا نوى على امثلة المصنف الفضل انت انت مثل بمثالين المصنف لماذا نعم لو حالتان ان المفعول معه له حالتان ان حالا الاولى يجب نصبه فيها وان حاله الثانيه يجوز فيه الوجهان فمتى يجب النصب متى يجب نصب المفعول معه ولا يجوز فيه غير ذلك؟ إنه جزء الجمع يقول آه. طيب بس ما نريدها نريد شيء آخر نريد شيء آخر إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم وجب النصب وبعبارة أخصر إذا لم يتأتى الفعل بعد هذا إذا لم يتأتى الفعل من هذا الاسم الذي بعد الواو إذا لم يتأتى الفعل مما بعد الواو فإنه يجب النصب ذاكرت والمسباحة فإن المصباح لا يمكن أن يذاكر، فيجب النصب ما تزيد وطلوع الشمس ما تزيد وطلوع الشمس أي مع طلوع الشمس، فهنا لا يجوز الرفع على العطف ما تزيد وطلوعه لأن طلوع الشمس ما يموت طلوع الشمس ما يموت وإنما كان موته مصاحبا لطلوع الشمس واضح. فهنا يجب النصب إذا لمثالت الفعل مما بعد الواو يجب النصب كما في هذه الأمثلة ومثله رحمه الله بقوله استوى الماء والخشبة فإن الخشبة إنما هي قائمة منصوبة ولا ترتفع وإنما الماء يرتفع إليها إلى أن يصل إلى الحد المعلوم أو الحد المراد فيقال استوى الماء والخشبة فالخشبة ثابتة والماء هو الذي يرتفع حتى يستوي مع الخشبة والثاني ضابطه عكس هذا الأول إذا, لم يصح إذا صح تشريك ما بعد الله لما قبلها بالعكم جاز الوجهان مثل جاء زيد عمر فعمر يتأتى منه المجي يصح تشريكه لزيد في المجي فإذا صح تشريك عمر لزيد في المجي في هذا المثال فإنه يجوز لجهان جاء زيد وعمر ومثله بقول جاء الأمير والجيش يجوز والجيش والجيش لأن الجيش يصح تشريك الأمير في المجيء ويتأتى منه هذا الفعل وهو المجيء هل وقع المفعول معه في القرآن؟ نعم على سبيل اليقين لم يقع وأما على سبيل الاحتمال فنعم فهو واقع لكن على سبيل الاحتمال نأخذ درسا قال رحمه الله وأما خبر كان واخواتها واسم إن واخواتها فقد تقدم ذكرهم ايش ذكرهم هذا عندكم تقدم ذكرهم او ذكرها ها Dikiruhum. Mana yang ada dikehah? Hmm? Dikiruhum apa? Ya, nampaknya. Xabar Inna. Wa atau kasi isim Inna. Xabar kahana wa xabar wa isim Inna. لا لا لا ذكرهما أي خبر كان واسم إنا وأما خبر كان واخواتها واسم إنا واخواتها فقد تقدم ذكرهم ما يقال يقل ذكرهم ذكرها أو ذكرهما ما يجمع بهذا الضمير ما يجمع ضمير الجمع للعقلاء للعقلاء وليس غير العاقل Kahwa dikiruhmu atau dikiruhah? Mana mufgul mghah? Ah, langam gusuk. Mana kita nak langam? Langam nasi. Nampaknya kita nak langam nasi mufgul mghah. Waktu tawadha amsi atau ugdna amsi, kita nak nazar langam mufgul mghah. Langam mufgul mghah. Iman yang kuna fihlan, kama fih اسم اشتمل على معنى الفعل وحروفه, وحروفه هذا هو عامل المفعول معه إما أن يكون فعلا جاء الأمير والجيش فالعامل في الجيش هو جاء هذا فعل واستوى الماء والخشبة العامل للنصف في الخشبة هو الفعل المتقدم استوى وإما أن يكون اسما اشتمل على حروف الفعل أو على معنى الفعل وحروفه مثل أنا سائر والنيل أنا أو نعم أنا مستوين أو الماء مستوين والخشبة هذا أيضا من هذا الباب فهو إما أن يكون فعلا كما في أمثلة المصنف أو يكون اسما اشتمل على حروف الفعل ومعنى مثل أنا سائر والنيل أنا مذاكر والمصباحة أنا مذاكر والمصباحة أنا سائر والجبل هذا كما ترمه فعل وإنما هو اسم سائر مذاكر هذه أسماء وليس في فلا يقتصر في العمل على الفعل فحسب فيفهم الشخص من أمثلة المصنف أنه لا يعمل إلا الفعل لا بل العامل فيه إما فعلا كما في هذه الأمثلة وإما اسما لكن بشرط أن يكون مشتملاً على معنى الفعل. وعلى إيش حروفي مثل سائر أنا سائر والجبال الجبل أنشتمل على حروف سار الفعل. أليس كذلك؟ وعلى معنى وهو السير. وعلى معنى لا هم يدل على السير سار وكذلك أيضا سائر معناه واحد. وكذلك أيضا سائر اشتمل على حروف سار الفعل. وأيضا أنا مذاكر والمصباحة. فالمصباح اشتمل اغص مذاكر وهو العامل هنا في المصباح في المفعول معه اشتمل على حروف الفعل وهو ذاكر مذاكر وذاكر حرفهما واحدا اسكنانك طيب واشتمل ايضا على معنى الفعل فذاكر ومذاكر يدلان على معنى واحد وهو المذاكره حصول المذاكره واضح فهذا هو يشترط فيه الاسم ليس مطلقا كل اسم يعمل في المفعول مع لا بهذا القيد أن يشتمل على معنى الفعل وحروفه فإن كان كذلك عمله وإن لم يكن كذلك فلا يعمل فهذا هو حاصل العامل أو حاصل كلام على العامل في المفعول معه إما فعلا ولا يشترط فيه شرط لا تعدي ولا شيء سواء كان متعديا أو لازما يعمل في المفعول معه وإنما المفعول به لا يعمل فيه إلا المتعدي المفعول به هو الوحيد من المفعولات لا يعمل فيه إلا المتعدي فما يعمل فيه جاء ولا ذهب ولا جلسة هذا فعل لازمة ما تعمل في المفعول به وأما بقية المفاعيل ما يشترط فيها هذا الشرط فيعمل فيها المتعدي ويعمل فيها اللازم كما ترى في الأمثلة هذه جاء الأمير والجيش الأمير من فعل لازمة تقول جاء زيد وتكتفي جاء زيد جاء الأمير وتكتب فعل لازم يحتاج إلى مفعول الفعل اللازم هو الذي لا يحتاج إلى مفعول والفعل المتعدي هو الذي يحتاج إلى إيش مفعول به فالمفاعيل جميعا يعمل فيها الفعل المتعدي والفعل غير إيش المتعدي والمفعول به لا يعمل فيه إلا الفعل الذي يتعدى إلى المفعول يحتاج إلى مفعول به طيب هذا بالنسبة لعامل المفعول معه إما أن يكون فعلا أو اسما اشتمل على حروف الفعل ومعناه بهذا القيد مثل سائر ومذاكر إلى آخر هل يشترط في العامل أن يكون متعديا في المفعول معه هل يشترط في العامل أن يكون متعديا ما يشترط والمتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول به وإنما يشترط هذا في من المفاعيل في المفعول به فقط هو الذي يعمل فيه الفعل المتعدي أما غير المتعدي ما يعمل في المفعول معه قالوا أما خبر كان أخواتها واسم إنا أخواتها فقد فقد تقدم ذكره ذكرهما في المرفوعات نعم خبر كان أخواتها وكذلك اسم إنا أخواتها تقدم ذكر هذه الأشياء وعلى نسختنا هنا ذكرهم لعله يريد العوامل هذه كانوا أخواتي خبر كان أخواتها فكاننا أخوات عوامل تعمل نفس العمل وإنه أخواتها كذلك إن لها أخوات تعمل نفس العمل فيكون الجمع بهذا الاعتبار وإلا ذكرهما هو الذي يظهر الله أعلم فالحاصل أن خبر كان وأخوات كان وإسم إن وأخواتها كذلك أيضا لا حاجة إلى إعادة الكلام عليها. لأنه تقدم الكلام على ذلك في باب كان في المرفوعات وكذلك أيضا في الكلام على إنه في المرفوعات فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام على هذه الأشياء لأنها قد تقدمت مبسوطة في الدروس المتقدمة من المرفوعات لكن يضرب مثلا للإضاحة فيها تقول كان زيد قائما فالشاهدون أيش قائما من المنصوبات لأنه خبر كان وخبر كان من المنصوبات إن زيداً قائم الشاهد زيداً اسم إن منصوب لأنه إيش؟ اسم إن وإسم إن يكون من إيش؟ من المنصوبات فهذا هو هنا يذكر فقط المثال للإضاحة وأما إطالة الكلام على ذلك فلا حاجة بنا إليه لأنه قد تقدم هناك فخبر كان يكون منصوبا ويعد من المنصوبات ولم يذكره المصنف مبسوطاً هنا وإنما أشار إليه وكذلك اسم إنا من المنصوبات ولم يذكره موصولا لأنه قد تقدم الكلام عليهما. قال رحمه الله وكذلك التوابع فقد تقدمت هنالك فقد تقدمت هناك عندنا هنا صوب هناك أو هنالك كما في بعض النسخ أما هنا ما يصلح وين تقدمت هنا تقدمت هناك في الكلام على المرفوعات فالتوابع أيضا لا حاجة بنا إلى إعادة الكلام عليها لأنها قد تقدمت مبسوطة أو مبسوطا الكلام عليها في المربعات والتوابع أربعة البدل أو يبدأ بها على ما تقدم معنا النعت والتوكيد النعت وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد والبدل هذه خمسة باعتبار التفصيل ولا هي أربعة إجمالا وهي عط وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل هذه هي التوابع وقد تقدم الكلام عليها النعت والعطف والتوكيد والبدل والعطف يدخل تحته عطفان عطف نسق وعطفيان وأيضاً تقدم ومثال ذلك على ما تقدم جاء زيد أو رأيت زيداً الفاضلة لأن في المنصوبات رأيت زيداً الفاضلة فالفاضل هنا نعت منصوب لأنه تابع لي لمنصوب زيد والتا تابع المنصوب منصوب وفي البدل رأيت أخاك زيدا أو رأيت زيدا أخاك رأيت زيدا أخاك فأخاك ما يعرابه بدل من زيد بدل من منصوب منصوب وفي البيان وفي قصة أين شبقيت توكيد نعم رأيت زيد نفسه رأيت زيد نفسه الشاهدون نفسه توكيد منصوب لأنه تابع لمنصوب وتابع المنصوب منصوب بقي معنى عطف النسق رأيت زيدا وعمرا نعم رأيت زيدا وعمرا والبيان مثاله ونفس بيان البدل عطف البيان مثاله ونفس بيان البدل رأيت زيدا أخاكا لأن كل بيان يصلح أن يعرب بدل كل من كل كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدل كل من كل وهذه قاعدة تقدمت معنا فالحصل أن المصنف اختصر الكلام على هذه الأشياء لأنه قد بسطها فيما تقدم قال رحمه الله باب مخفوظات الأسماء المقفوظات ثلاثة مقفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع المقفوض. فأما المخفوض بالحروف فهو ما يخفض ما يخفض بمن فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا وبواو ربا واليا والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء ومدو مندو وأما ما يخفض بالإضافة نحو قولك غلام زيد وثوب خز وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وبيعه رب غليا والكاف اللام ممم أوكي؟ الباء, الباء ما فيها يا عشان أقولك ليه لا عندنا ليه خطأ الباء والباء والكاف واللام الذي عنده ليه في النسخة هذه التي هي كثيرة الأخطاء يقول والباء الذي عنده واليا يقول الصواب والباء ما في يا من من الخافض التي تخفض فالحاصل لو أنه تقدم معكم أن الأسماء إما أن تكون مرفوعة وإما أن تكون منصوبة وإما أن تكون مخفوضة على ما تقدم لا تخرج عن هذا الأسماء أبدا فهي إما أن تكون مرفوعة وإما أن تكون منصوبة وإما أن تكون مخفوضة والمواضع الرفع للأسماء تقدمه وأن المرفوعات سبعة وكذلك أيضا المنصوبات تقدم الكلام عليها وأنها خمسة عشر منصوبا بقي الكلام على المخفوضات وقد ختم به المصنف كتابه رحمه الله هذا الجميل هذا الكتاب المتن العظيم الذي استفاد منه طلاب النحو فلا يكاد نحوي يريد أن يدرس النحو ويتعلم النحو إلا ويمر بهذا المتن ويستفيد منه من المتقدمين ممن بعد المصنف رحمه الله وكذلك من المتأخرين فإنهم يستفيدون من هذا المتن المختصر الذي جعل الله فيه بركة عظيمة وهم يقولون ثلاثة متون جعل الله فيها البركة متن أجرومية ومتن الرحبية وكذلك أيضا متن بيقونية فهذه ثلاثة متون بارك الله فيها وجعلني لأصحابها بركة فيها الله أعلم هل لإخلاصهم وهذا الذي يظهر أن القوم كانوا على إخلاص في كتابة هذه المتون والله سبحانه وتعالى يجعل فيما شاء البركة ليس عن ذلك أن غيرهم من ألف في هذه في هذه الفنون وفي غيرها ما اشتهرت كتبه لعدم إخلاص له وإنما هذه أمور لله سبحانه وتعالى يرفع ما شاء ومن شاء ما شاء من هذه الأشياء التي غير عاقلة هذه الكتب ومن شاء من العباد يرفع سبحانه وتعالى فهذه الكتب أراد الله لها الرفع فرفعها فمثل الأجرومية يعد من المتون النفيسة التي لا يستغني عنها الطالب البادئ. ففيها فوائد عظيمة انظر إلى هذه الفقرات جمعت فوائد كثيرة جدا تمر معك في كتب النح النحو الأخرى المطولة المبسطة فلا تمر بكتاب من كتب النحو إلا تجد هذه الأبواب موجودة ولكن تبسط هناك وهنا تقتصر قال باب المخوضات باب مخوضات الأسماء أي باب الأسماء المخضضة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وإلى الأصل باب الأسماء المخضضة هذه صفة الأسماء موصوف والمخفوضة إيش صفة لكن قدم صفة فقال باب مخفوضات الاسماء وإن معنى الكلام باب الاسماء المخفوضة باب الأسماء المخفوضة فقدم الصفة على الموصوف فقال باب مخفوضات الاسماء ومعنى العبارة ما سمعتها هي باب الاسماء المخفوضة وذكر رحمه الله أن الأسماء المخفوضة ثلاثة أقسام أي المشهور منها الأسماء المخفوضة المشهورة ثلاثة أقسام فهي إما أن تخفض بالحرف مررت بزيد وإما أن تخفض بالإضافة كتاب زيد كتاب زيد فزيد مخفوض بالإضافة وإما أن تخفض بالتبعيه مررت بزيد العاقلي مررت بزيد العاقلي فالاسماء المخفوذة على ثلاثة اقسام اما ان يكون خفضها بالحرف مررت بزيد فزيد خفضه بماذا هنا بالحرف كما قال المصنم مخفوض بالحرف ومخفوض بالاضافة متابع ليش المخفوض فاما ان يكون خفض الاسم بالحرف και هذا المثال واما ان يكون خفض الاسم ب الاضافة كتاب زيد، فزيد ما الذي خفضه الاضافة وإما أن يكون خفض الاسم بالتبعية يكون تابعا لمخفوض وتابع المخفوض مخفوض كما أن تابع المرفوع مرفوع وتابع المنصوب منصوب كذلك تابع المخفوض مخفوض فتقول مررت بزيدني بزيد العاقلي فمن الذي خفض العاقل ما في عامل أن تقدم عليه التبعية لأنه تابع لمخفوض فخفضه ويجمع هذه الثلاث أنواع البسمة بسم الله الرحمن الرحيم فالبسمة تجمع هذه الثلاث أنواع المخفض بالحرف والمخفض بالاضافة والمخفض بالتبعية. البسمة اشتملت على هذه الثلاث أنواع. فبسم الله اسم هنا مخفض بإيش؟ بالحرف. بسم. ولفظ الجلالة بسم الله مخفض بإيش؟ بالاضافة. الرحمن الرحيم مخفضان بالتبعية. واضح. فالبسمة اشتملت على هذه الثلاث أنواع. ثم بدأ بالأول منها فقال على سبيل التفصيل بعد أن ذكرها إجمالا فقال قال فأما المقفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا وبواوي ربا والباء والكاف واللام هذه هي بعض حروف الخفض الخافض ذكر البعض الآخر فالمقفوض بالحرف ذكر الخافض له ذكر الحروف الخافضة له فقال ما يقفض بمن نحو قولك مرا... نحو قولك إيش جئت من السوق مثلا لأن الابتلاء تقدم معاني هذه الحروف يا لا حاجة إلى الإعادة معاني الحروف تقدم في أول الكتاب في باب إيش علامات الاسم في إعراب نعم أحسن علامات الإعراب وذكرنا علامات الاسم ومن علاماته الخفض من علامات الخفض وذكر هناك حروف الخفض فعادها هنا وهناك تقدم الكلام على معانيها أو على ذكر بعض معاني حروف الخفض فمن ما هو المعنى الذي تقدم وهو المشهور فيها أنها تفيد الابتداء خرجت من السوق إلى الدار مثلا أو خرجت من الدار إلى السوق خرجت من الدار إلى السوق أي ابتداء خروجي كان من البيت فمن تفيد هذا المعنى وهي تجر الظاهر والمضمر. من هذه تجر الظاهر أي الاسم الظاهر وتجر الاسم المضمر منك ومن نوح وقد جمعت الآية هذا منك ومن نوح فهي جرة المضمر منك وجرت أيضاً الظاهر وهو قوله نوح فمن من الحروف التي تجر الظاهر وتجر المضمر لأن الحروف على قسمين منها ما يجر الظاهر والمضمر ومنها ما يجر الظاهر فقط. ومنها ما يجر الظاهر فقط كما سيأتي فمن من الحروف التي تجر الظاهر المضمر كما في قول تعالى ومنك ومن نوح فالشاهد أنها في الأول جرت المضمر منك وفي الثاني جرت الظاهر وهو نوح طيب قال وإلى وتقدم معنا إلى المشهور فيها وهي أنها تفيد الانتهاء أي انتهاء الغاية خرجت من البيت إلى السوق أي انتهى خروجي خروج إلى, إلى السوق ومثالها إلى الله مرجعكم جميعا إليه يرجع إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب أيضاً آية المشهورة إليه مرجعكم جميعا فإلك من تجر الظاهر وتجر المغمر إلى الله مرجعكم جرت اسم الظاهر لفظ الجلالة وفي قوله إليه مرجعكم جميعا إليه يصعد الكلم الطيب جرت المضمر، فإلى تجر الظاهر وكذلك تجر المضمر ومعناها تقدم معكم. قالوا عن ما هو المعنى الذي تقدم معكم؟ المجاوزة أنها تفيد المجاوزة وهي أيضا تجر الظاهر والمضمر. رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين طبقا عن طبق طبقا عن طبق، فهي هنا جرت الظاهر في هذا الآية والأيّن أخرى. رضي لقد رضي الله عن المؤمنين وأيضا تجر المضمر رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم إيش جرت الآن ورضوا عنه جرت المضمر فهي كمن أيضا وإلى تجر الظاهر وتجر المضمر قال وعلى ومعناه المشهور الاستعلاء، وأيضاً تجر الظاهر والمضمور والجمع ذلك هذه الآية، وعليها وعلى الفلكي تحملون، وعليها وعلى الفلكي. في الأول جرت المضمور عليها، وفي الثاني جرت الظاهر وهو على الفلكي. قال وفي أيضاً تجر الظاهر والمضمور في من الحروف التي تجر الظاهر وتجر المضمور، وأمثلتها. الرحمة لا أمثلتها كيف نعم في السماء رزقكم ما تبعدون هذا الظاهر والمضمر فيها ما, فيها ما تشتهيه الأنفس فيها ما تشتهيه الأنفس فيتجر الظاهر وأيضا تجر المضمر وفي الأرض آيات للموقنين فيها ما تشتهيه الأنفس هذا بالنسبة لي فيه وما هو المعنى المشهور فيها تقدم معكم؟ الظرفية أنها تفيد الظرفية والظرفية هي استقرار شيء في شيء الماء في الكوز الماء في الكوز أي استقر الماء في الكوز هذا معنى الظرفية هذا هو الأصل فيها هي استقرار شيء في شيء نحن في المسجد أي استقرينا في المسجد فالمسجد مستقر فيه ونحن المستقرون واضح هذا معنى الظرفية استقرار شيء في شيء الماء في الكوز فالماء استقر في الكوز هذه ضرفية قال وربا أيضا محروف الجر ربا وقد تقدم معكم معناها أنه للتغنيل وللتكثير وهي تقتص بجر الظاهر فقط تقتص بجر الظاهر فقط ولا تجر المضمر إلا نادرا إن وجد فهو نادر وهذا الظاهر اشترط فيه التنكير الذي تجره ربا رب تقتص بجر الظاهر هذا هو الأصل فيها فإن جاء شيء خلاف هذا الأصل فهذا نادر لا يقاس عليه طيب وهذا الظاهر اشترط فيه التنكير أن يكون نكرة فيتجر ظاهر النكرة فلا تجر المعرفة الظاهر المعرفة لا تقول رب زيد رب عمر رب خالد رب سعيد هذا خطأ وهذا لحن وإنما تجر الظاهر النكرة رب رجل لقيته رب رجل نقيته فيتختص بجر النكرات أي اسمه الظاهرة النكرات ولا تجر غير ذلك إلا نادرا كما سيأتي معكم إن وجد وهو الضمير فهو نادر فهذا بالنسبة لرب معناها التقليل والتكثير وتختص بجر النكرات تختص بجر النكرات الظاهرة أو الاسم الغاهر النكرة وأما المعرفة ما يصلح أن يقال أوروبا الرجل أوروبا الرجني هذا معرفة أو رب هذا أو رب الذي أو رب زيد هذه كلها معارف لا تجرها ربا وإنما تجروا الاسم الظاهر النكرة قالوا بواو أوروبا أيضا كربا تقتص بجر ما ذكر تقتصوا بجر الإسم الظاهر النكرة واو ربا وليل كموج بحري أرخى سدونه وليل فما هو الآن الذي جر ليل واو رباء الذي جر عين واو رباه فهي تختص بجر النكيرات الظاهره فما يصلح وزيد هذا خطا وزيد لان واو رباء لا تجر المعارف وانما تختص بجر النكيرات كربا كما في هذا المثال وليل كموج البحر ومثال مشهور عندهم ولهم امثله اخرى ايضا في اشعارهم طيب فتحذف ربا وتنوب عنها الواو فقيل لها واو ربا لأنها نابت عن, إيش؟ عن ربا المحذوفة فعملت نفس العمل عملت نفس العمل لنيابة عنها فهذا هو سبب تسمية بواو ربا لأنها تنوب عنها فتحذف ربا وليل أصله وربا ليل أو ربا ليل حذفت هذه ربا ونابت عنها 그런 واو وتعمل نفس العمل قال والباء والباء كما تقدم معنا أيضا معنى المشهور الإنصاق تفيد الإنصاق وقد اقتصر عليه سبويه فامسحوا برؤوسكم أي لاصق المسح بالرؤوس لاصق المسح بالرؤوس فهذا هو معنى الباء المشهور أنها تفيد الإنصاق مررت بزيد أي مرور اقتصق به مرور اقتصق به بزيد فهذا هو المعنى المشهور في الباء وهي أيضا من الحروف التي تجر الظاهر والمضمر به وبزيد به وبزيد مررت به ومررت بزيد فهي من الحروف التي تجر الظاهر والمضمر كما قال الله آمنوا بالله ورسوله آمنوا به آمنوا بالله ورسوله هنا جرة الضاهر آمنوا به جرة إيش المضمر فهي من الحروف التي تجر الظاهر والمضمر قال والكاف وهي من الحروف التي تختص بجر الظاهر فلا تجر المضمر لا يقال كه كه هذا خطأ أو ككا بالكاف تجر الضمير كك مردته مثلا تقول لا هذا كك أي مثلك خطأ هذا فالكاف لا تجر المضمر وإنما تجر الظاهر مثل نوره كمشكات ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء فيتختص بجر الظاهر فلا تجر المضمر ما يقال كه ولا كك قال واللام ولا من الحروف التي تجر الظاهر والمضمر اللام من الحروف لا تجر الظاهر والمذمر. وتقدم معناه أنها تأتي للستحقاق وتأتي للملك. يعني سكناك. تأتي للستحقاق وتأتي للملك كما تقدم معكم. الحصير للمسجد هذا يشت. هذا للستحقاق أو التخصيص. بعض يعبر بهذا وهذا. والمال لزيد هذا للملك. المال لزيد هذا للملك. وهي كما سمعت تجر الظاهر والمضمر لله ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض تجر الظاهر والمضمر لله جرة الظاهر له ما في السماوات جرة المضمر فالمثل الحروف المتقدمة من وإلى وعن وعلى وفي هذه حروف. كم لأن الحروف لك الظاهر والمضمر يا إخوان من وإلى وعن وعلى وفي والباء والكاف سبع سبب تجر الظاهر والمضمر وأما ربا وواو ربا فهذه والكاف أيضا تختص بجريش الظاهر ربا وواو ربا والكاف التي ذكرها بين هذه الحروف هذه تجر الظاهر فقط فلا تجر المضمر فعندنا سبع أحرف تجر الظاهر والمضمر قال رحمه الله وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء بالله وتطاله ووالله أو تقول والله وبالله وتطاله، فهي أيضا تجر الظاهر هذه الحروف، وأما الباء تجر الظاهر المضمر والتاء والواو اختصاصي بجر الظاهر فقط هذا تقدم معكم. تقول والله ولا تقول وه، لا فعلنا كذا وكذا وهو لا فعلنا كذا وكذا هذا لا يصلح، وإنما هذا في الباء الباء نعم تجر الظاهر والمضمر فتقول بك يا الله. لا افعلن كذا وكذا هذا المضمر بالله لا افعلن كذا وكذا هذا الظاهر فالباء من حروف القسم تجر الظاهر والمضمر والواو والتاء من حروف القسم يختصان بجري الظاهر فقط تقول والله كما قال الله لا اكيدن اصنامهم واما والله فالاستعمال فيها غني جدا كثير جدا والله الجر بها او في القسم كثير جدا فاجي ثلاثه حروف والله وبالله وتالله من حروف الجر وان باتت الظاهر والمضمر وما عداها من حروف القسم يختص بجر الظاهر فقط وتقدم الكلام عليه قالوا منذ منذ أيضا تختص بجر الظاهر فقط منذ ومنذ تقتص بجر الظاهر فقط فكم حرفا الان يختص بجر الظاهر وربا وما رب والكاف والواء والقسم وتال القسم ومد منذ سبعة هذه السبعة تختص بجره الظاهر فقط قال ومد منذ كما سمعت يختصان بجر الظاهر والظاهر الذي تجرانه الزمان تختص بجر الزمان الظاهر فهذا هو القيد فهما يختصان بجر الأزمنة مد ومنذ لا يجراني إلا الزمان فقط ما رأيتهم يوم الجمعتي ما رأيته منذ يوم الجمعة منذ يوم الجمعة ما رأيته مذ يومنا وأيضا منذ يومنا فهذه مذ منذ اختصان بجر الزمان يحفظ هذا لا تقول ما يعني مذ زيد مذ عمر مذ صالح مذ رجل هذا ما يصلح مذ كتاب هذا لا يجوز في لغة العرب لأن مذ منذ اختصان بجر الأزمنة بالزمن تقول ما رأيتم من يوم الجمعة يوم الجمعة زمان أو هو زمان تقدم معكم في ظروف الزمان تقدم معكم ما رأيتم من يوم الجمعة فما يقال منذ زيد ولا منذ عمر ولا منذ خالد ولا منذ كتاب هذا كله خطأ ولحن في لغة العرب لأن منذ منذ يختصان بجر الأزمنة وهذا الزمن إما أن يكون حاضرا ما رأيتم من يومنا أي في يومنا ما رأيتم يومنا أي في يومنا منذ يومنا أو يكون ماضيا ما رأيته مُذ يوم الجمعة الذي مضى ما رأيته مُذ يوم الجمعة أين ماضي فهذا الزمن الذي تجره مُذ هُم ethnُ إمن يكون حاضرا ما رأيته مُذ يومنا أي في أين؟ في يوم الحاضر وإمن مخيم يكون ماضيا ما رأيته مُذ يوم الجمعة أي الذي مضى هذا واضح فهذا هو. فهذه الفائدة تحفظ أن مُذ ومنذ إذا استعمل حرف جر يختصان بجر أين؟ شيء معين وهو الزمان يقتصان بجر شيء معين وهو الزمان فلا يجران غير الزمان فهذا يحفظ وربما تختص بجر ظاهر معين ما هو النكره ايضا يحفظ فيها هذا الشيء وربما تختص بجر ظاهر معين ليس كل ظاهر تختص بجر ظاهر معين ما هو النكره كما أن مده ومند اقتصانا بجر ظاهر معين وهو الزمان فهذه أمور تخفض هنا لأنه سيأتي معك بأوسع من هذا انتهينا من حروف الجر قالوا انتقل للقسم الثاني القسم الأول ما يخفض به حرف الجر وعدنا ذكر جملة من حروف الجر قالوا وأما ما يخفض بالإضافة هذا القسم الثاني من الخوافض للإسم الذي بعدها قالوا وأما ما يخفض بالإضافة نحن قولك غلام زيد. فزيد ما هو الجار له الإضافة زيد الجار له الإضافة بسبب الإضافة جرة ونام زيد كتاب زيد إلى آخره قال وثوب خز ما هو الذي جر خز وهو نوع من الحرير الخز هو نوع من الحرير وأيضا الديباج نوع من الحرير هذه نوع من الحرير تعرفه العرب قبله أما الآن ما ندري ما هو الخز هذا من أين نوع كثير لكن ما هو نوع الخز هذا منه قال وثوب خز فالشاهد في المثال هو خز مجرور بالإضافة لأنه وضيف إليه ثوب فجرة قال وهو على قسمين أي المجرور بالإضافة الضمير يعود الأقرب مذكور وهو على قسمين أي النوع الثاني القسم الثاني المجرور بالإضافة ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالمجرور بالإضافة إما أن يقدر باللام مال زيد مال زيد أي مال لمن لزيد هذا مقدر باللام فهو على معنى اللام ثوب زيد أي ثوب ليش لزيد حصير المسجد أي الحصير ليش المسجد هذا مقدر بيش الآن باللام فالمجرور بالإضافة إما أن يقدر باللام مثل ما سمعته كتاب زيد هذا أي معنى كتاب لمن لزيد فهو مقدر باللام وأيضا ما سمعت حصير المسجد أي الحصير للمسجد وأيضا ما أشر إليه من الأمثلة فيما تقدمه المال لزيد أو مال زيد أي المال لزيد قالوا ما يقدر بمن هذا النوع الثاني من المجرور بالإضافة ما يقدر بمن وضابطه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه بهذا تعرف ما يقدر بمن ضابط ما يقدر بمن المجرور بالإضافة الذي يقدر بمن البيانية المجرور بالإضافة الذي يقدر بمن ضابطه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه هذا هو ضابطه خاتم حديد هذا يش الآن خاتم حديد مقدر باللام أو مقدر بمن بمن لأن ضابطه ما هو أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه فالخاتم جزء من الحديد خاتم حديد الحديد هذا القل وهذا الخاتم نزع منه فهو جزء إيش منه أليس كذلك فهذا من هذا الباب خاتم حديد الخاتم جزء من الحديد باب خشب باب خشب هذا إيش الآن أي باب من إيش من خشب لأن الباب جزء من إيش من الخشب وأيضا مثل هذه الأمثلة التي ذكرها ثوب خز ثوب خز قد قلنا لك أن الخزن نوع من الحرير فالثوب جزء منه فهذه الإضافة بمعنى إيش بمعنى من لأن ضابطها أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أي ثوب من حرير وهكذا قص على هذا يد زيد رأس زيد رجل زيد هذه الإضافة على معنى إيش وجه زيد ما في لام هنا ان يكون المضاف جزءا من المضاف اليه بمعنى من أن يد من زيد رجل من زيد وجه من زيد إلى آخره فما كان المضاف اليه جزءا من المظاف فالإضافة فيه بمعنى بمعنى من, من لا يشترط فيه غير هذا الشرط هذا هو الصواب. لا يشترط فيه غير هذا الشرط أن يكون المضاف جزءا من المضاف اليه يد زيد رأس زيد رجل زيد إلى آخر ذلك وأيضا هذا المثال ثوب خزن خاتم حديد هذه كلها الإضافة بمعنى من لأن خاتم جزء من الحديد والثوب جزء من الخز والرجل جزء من زيت إلى آخر ذلك تضح لكم يا أخوان النوع الثاني هذا هو ضابط النوع الثاني بقي هناك نوع الثالث وهو تكون فيه الإضافة على معنى في تكون الإضافة لم يذكره المصنف تكون الإضافة فيه على معنى في وضابطه أن يكون المضاف إليه ضرفا للمضاف وضابط سهل لا بأس أن يذكر هذه الزيادة بقي نوع ثالث من النوع الإضافة تكون الإضافة فيه على معنى فيه ما هو ضابط هذا النوع حتى نميز عما تقدم ضابطه أن يكون المضاف إليه ركز على هذه العبارة أن يكون المضاف إليه ضرفا للمضاف ضرفا للمضاف مكر الليل بل مكر الليل فهذه الإضافة على معنى إيش معنى فيه لأن المضاف ليه وهو الليل ضرف ليش المضاف أيtha المكر الذي يحصل في فيه في الليل المكر الذي يحصل في الليل هو الذي صدنا عن الإيمان بل مكر الليلي فهذه الإضافة ليس بمعنى من ولا بمعنى اللام وإنما هي بمعنى في أي بل مكر الذي يحصل في فيه في الليل هو الذي صدناه طيب قتيل كربلاء شهيد الدار قتيل المحراب أو شهيد المحراب هذه الإضافة فيه على معنى بمعنى في أي قتيل الذي فيه إيش فيه كربلاء وكذلك الشهيد الذي في المحراب والشهيد الذي في الدار ومن هم هؤلاء الثلاثة قتيل, الكربلاء قتيل كربلاء وشهيد المحراب وشهيد الدار من هم هؤلاء الثلاثة الأخيار من تعرفهم نعم الحسين الحسين وعثمان وعمر فقتيل كربلة هو الحسين وشهيد الدار هو عثمان وشهيد المحراب وعمر رضي الله تعالى عنه قتلوا في هذه الممكنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فهذه الإضافة فيها على معنى في لأن المضاف كما ترى قتيل الدار الدار هنا نعيش أو شهيد الدار ضرف أم ليس بضرف الدار شهيد الدار هذا الدار ضرف للمضاف أم ليس بضرف ضرف إذن الإضافة بمعنى بمعنى فيه قتيل كربلا كربلا هذه منطقة محل ظرف القتيل هذا هو الحسين أم ليس كذلك وهكذا يا صاحبي السجني هذه الإضافة بمعنى إيش بمعنى فيه أي يا صاحبي في في السجن فالسجن ظرف لهم فالإضافة فيه بمعنى فيه فهذه ثلاثة أنواع من أنواع الإضافة النوع الأولى أن تكون بمعنى من وضابطها أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه خاتم حديد فالخاتم جزء من الحديد رجل زيد رجل جزء من زيد النوع الثاني إن تكون بمعنى في وضابطها أن يكون المضاف إليه ضرفا للمضاف يتربص أربعة أشهر تربص أربعة أشهر فهذا بمعنى أيضا إيش في تربص في أربعة أشهر وأيضا الأمثلة التي ذكرناها الثالث إن تكون إضافة بمعنى اللام ما هو ضابطها إذا لم تكن بمعنى من ولا بمعنى في فهي بمعنى إيش إذا لم يصح تطبيق الضابط الأول والثاني فهي بمعنى بمعنى اللام هذا هو ضابط الأخيرة هذه فهذا هو حاصل هذه الأنواع الثلاثة تحفظ إن شاء الله قال رحمه الله معذر أن يمتأخرن لأجل إتمام الكتاب نعيد القراءة وأما ما يخفض بالإضافة نح قولك غلام زيد وثوب خزن الشاهد زيد وخزم مقضان بالإضافة قال وهو أي المقض من على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن هذا هو المشهور في التقسيم أنه على قسمين لكن الصحيح أنه على ثلاثة أقسام هذا هو الصحيح ومثل مالك وغيره فيزاد على ذلك على القسميني معناهش فيه قال ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد أي غلامني لزيد هذه الإضافة يقدر باللام غلام لزيد الكتاب زيد حصير المسجد إلى آخره قال والذي يقدر بمن نحو ثوب خزن أي ثوب منش من خز فالخز هو الكل نوع من الحرير والثوب جزء منه وباب ساجن الساج نوع من الخشب مشهور عندهم معروف باب ساجن فالساجن نوع من الخشب وهو الكل والباب جزء إيش؟ جزء من هذا الساج جزء من هذا الساج الذي هو نوع من القشب وخاتم حديد الخاتم جزء من إيش؟ من الحديد فالإضافة فيه بمعنى من فهذا هو حاصل هذا الدرس فنعيد المخفوضات كم؟ ثلاثة أقسام يجمعها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم مخفوض بالحرف اسم ومخفوض الإضافة لفظ جلالة ومخفوض بالتبعية الرحمن الرحيم هذه ثلاثة أنواع تجمعها البسملة ثم ذكر رحمه الله المخفوض بالحرف وذكر جملة من حروف الخفض الذي تخفض هذا المخفوض وذكر القسم الثاني وهو المخفوض بالإضافة وقدر الإضافة أو جعل الإضافة على, إيش؟ على معنيين إما على معنى من أو على معنى اللام وزدنا قسما ثالثا وهو على معنى في طيب بقي شيء بقي المخفوض بالتبعية ما ذكره غير أنه أجمله فقط أجمله فيما تقدم لماذا لم يفصله أجمله ولم يفصله لماذا لم يفصل المخفوض بالتبعية لأنه قد تقدم في باب المرفوعات التابع المرفوع مرفوع والتابع المنصوب منصوب والتابع المخفوض يش. مخفوض فهذا هو حاصل هذا الدرس وإلى هنا سبحانك الله وحمدك لا إله الأن استغفرك وأتوب بنيك وننصح لأخوة المراجعة ويترك النعب ننصحهم بالمراجعة وحفظ المتن فإنه سينفعه في المتمم بإذن الله فمن أخذ شيئا من هذا المتن وأتقنه فهو إن شاء الله يمشي معه في جميع الكتب فهذا الذي نتواصل به أننا نجتهد في تأسيس هذا الفن العظيم الذي يحتاج إليه طلاب العلم ونتواصل أيضا بالثبات نتواصل بالثبات على هذا الخير الذي نحن نتقلب فيه في هذه الدار وإياك والتأرجحات هذه تارى سلفي وتارى والعياذ بالله خلفي فالشخص يثبت على هذا الخير ويقتنع به فإن الغنعة من أعظم أبواب الثبات أو من أعظم أسباب الثبات فنسال الله أن يعيننا على طاعته إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إله ألا أنستغفرك وأتوب بليك